أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فيها suomalainen muu muu, oi ونمارق oi naamari, oi maari, oi maari, oi maari, oi وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن